عن غ ز و ة بدر وما صاحبها من أ ح د ا ث ع ظ ي م ة فمع ا ل م ا د ة بدت قريش تستعد ثم إ ن ساده قريش اجتمعوا بداوا يترددون ل أ ن قبل ف ت ر ة و ج ي ز ة من هذا ا ل أ م ر كان في حادث ح ما بين قريش و ك ن ا ن ة ذلك أ ن واحد من قريش واحد من ك ن ا ن ة قتل رجل من قريش فقام القرشي و طلب د ي ة اخيه و اخ ح د القرشي طلب ا ل د ي ة فاعطي له ا ل د ي ة انتهت ا ل م س أ ل ة بعدين لما جاء الكناني هذا القاتل جاء يطوف عند ا ل ك ع ب ة اخ المقتول قتل القاتل و علق في ا ل ك ع ب ة اخذت ا ل د ي ة انتهت ا ل م س أ ل ة فصار بينهم ث أ ر ف ك ن ا ن ة ا ل آ ن عندها ث أ ر من قريش و قريش رفضت أ ن تسلم القاتل ف ك ن ا ن ة كانت تتربص أ ن تهجم على م ك ة أ و ت أ خ ذ واحد من ساده م ك ة مقابل هذا الذي قتل فكان بينهم شر فلما أ ر ا د و ا أ ن يخرجوا للنبي صلى الله عليه و سلم تذكروا ا ل ث أ ر الذي ل ك ن ا ن ة فخافوا لو خرجوا تهجم ك ن ا ن ة على م ك ة و ما فيها أ ح د فخافوا على م ك ة ف ب د أ التردد يحدث في أ ه ل م ك ة من الخروج للنبي صلى الله عليه و سلم هنا إ ب ل ي س يقول النبي صلى الله عليه و سلم أ ن إ ب ل ي س لما ر أ ى ترددهم هذا أ ر ا د يشجعهم على الخروج يريد ان يفنوا هذا الدين الجديد فتمثل لهم في ص و ر ة سراقه بن مالك جاءهم في ص و ر ة رجل هو سراقه بن مالك الجشعمي اللي كان يتبع النبي صلى الله عليه و سلم يوم ا ل ه ج ر ة سيد من سادات جشعم جشعم من كنانه فجاءهم في س و ر ة س ر ا ق ة وقال لهم انا اجيركم من ك ن ا ن ة انا اعطيكم الامان تذهبون ترجعون ك ن ا ن ة ما تهجم عليكم سيد من سادات ك ن ا ن ة يعطيهم العقل يقول الله عز وجل يذكر هذا الحادث في ا ل ق ر آ ن واذ زين لهم الشيطان اعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم انا اجيركم من الذي قال هذا الشيطان الله سبحانه وتعالى ذكر لنا ذلك واتزين لهم الشيطان و ع م ا ل ه فالشيطان هو الذي جرهم لهذه ا ل م ع ر ك ة أ ي ض ا النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري عن هذا الجيش الذي جاء مازال يبحث عن ا ل ق ا ف ل ة ومعه كما ذكرنا 314 ر ج ل مستمرين يبحثون عن هذه ا ل ق ا ف ل ة قريش استطاعت أ ن تخرج جيش 950 رجلا و مستعدين للحرب ل ل م ع ر ك ة النبي صلى الله عليه و سلم ما هو خارج ا ل م ع ر ك ة خارج ل ق ا ف ل ة و لذلك كان مع المسلمين ثلاثمائه و اربعه عشر رجل ليس معهم الا سبعين بعير كل ث ل ا ث ة يتناوبون على بعير واحد يركض و اثنين ل يمشون بعد ف ت ر ة ينزل و يركب واحد ثاني و الباقين اللي ما عندهم ابل طول الطريق مشي ف ج ي ش جاي مشي و ليس معهم الا فرسين اللي خارج ا ل م ع ر ك ة ما يفعل هذا بينما الكفار 950 رجل معهم مائتين فرس والباقي كلهم على ا ل إ ب ل غير ا ل إ ب ل اللي جايبينها للغذاء للطعام وخرجت معهم النساء يغنون ويشجعونهم على الحرب فكانوا مستعدين ا س ت ع د ا د كامل ل ل م ع ر ك ة النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي بخروج قريش فلما جاءه الوحي بخروج قريش جمع الناس جمع الناس وذكر لهم قال احنا خرجين ا ل ل ق ا ف ل ة فانا جاءني الوحي ان قريش خرجت بجيش فاشيروا علي ايها الناس ماذا نفعل تريدون نرجع تريدون نكمل ماذا نفعل فهنا وقف ابو بكر الصديق رضي الله عنه وقال يا رسول الله امضي ونحن م ع ك وذكر كلام طيب شكر له النبي صلى الله عليه وسلم على كلامه انتهى جلس أ و ذ ك ر النبي صلى الله عليه وسلم م ك ت ف ى الا اشير علي أ ي ه ا الناس فوقف أ م ر بن الخطاب رضي الله عنه وقال كلاما مثل كلام أ ب ي بكر الصديق فالنبي صلى الله عليه وسلم علي وشكره س ل عليه م أثنى و وجلس الا اشير علي أ ي ه ا الناس فوقف المقداد بن عمرو يقول الصحابة الذي صحابة الذي الحديث يقول يروي سمعت من المقداد يوم بدر ك ل م ة ما أ ح ب أ ن لي بها حمر النعم وقف المقداد وقال يا رسول الله أ م ض ي لما أ م ر ك ربك والله لا نقول لك كما قالت بني إ س ر ا ئ ي ل بنو اسرائيل لموسى اذهب انت وربك فقاتلا انا ه هنا قاعدون بل نقول اذهب انت وربك فقاتلا انا معكما مقاتلون والله يا رسول الله لو خ د ت بنا برك الغماد ل خ د ن ا ه معك ما ت خ ل ث منا رجل واحد برك الغماد حتى تعرفون ع ظ م ة هذه ا ل ك ل م ة في اليمن بين ا ل م د ي ن ة و برك الغماد هذا الموطن في اليمن أ ر ب ع ة عشر ق ب ي ل ة عدو ل ل إ س ل ا م فهو يقول له إ ن شئت أ ن تخذ بنا مها م ع ر ك ة و ا ح د ة أ ر ب ع ة عشر م ع ر ك ة نحن معك ما نتخلف فالنبي صلى الله عليه و سلم سر لقوله و شكر له فجلس النفداد فالنبي صلى الله عليه و سلم قال أ ش ي ر و ا علي أ ي ه ا الناس لماذا كل الذين تكلموا حتى ا ل آ ن من المهاجرين ما تكلم أ ح د من ا ل أ ن ص ا ر فالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر ق و ل ة ا ل أ ن ص ا ر لماذا هذه أ و ل م ع ر ك ة يشترك فيها ا ل أ ن ص ا ر وكانت ا ل ب ي ع ة ب ي ع ة ا ل ع ق ب ة أ ن ه م يحمون النبي صلى الله عليه وسلم إ ذ ا جاء إ ل ى ا ل م د ي ن ة فخشي أ ن يكون فهم ا ل أ ن ص ا ر أ ن ه م يحمونه فقط في ا ل م د ي ن ة أ م ا خارج المدينه ما ليس عندهم التزام معه فخشي ان يكون هذا هو الفهم فيريد ان ي ت أ ك د من فهم الانصار فقام سعد رضي الله عنه وقال يا رسول الله لعلك تعنينا معشر الانصار قال نعم فقال والله يا رسول الله لو خضت البحر لخضناه معك في كلام طويل لكن اكد على ان الانصار التزامهم في الامر كالتزام المهاجرين فسر النبي صلى الله عليه و سلم و تهلل وجهه و قال أ ب ش ر و ا ف إ ن الله وعدني أ ح د ى الشوكتين يا ا ل ق ا ف ل ة يا الجيش لن نرجع خائبين لن نرجع خائبين الله وعدني واحد من ا ل أ م ر ي ن إ م ا ن أ خ ذ ا ل ق ا ف ل ة أ و ننتصر على الجيش فسر المؤمنون بهذه البشرى من النبي صلى الله عليه و سلم صار الناس طبعا الله سبحانه وتعالى حدثنا أ ن الموقف الذي وقفه هؤلاء ا ل أ ر ب ع ة في ا ل ح ق ي ق ة لا يعبر عن موقف الجميع هناك بعض المؤمنين اللي كانوا في الجيش ما كانوا يودون القتال كانوا يودون ا ل ق ا ف ل ة ذكر الله سبحانه وتعالى هذا في ا ل ق ر آ ن و إ ن فريقا من المؤمنين لكارهون وتودون أ ن غير ذات ا ل ش و ك ة تكون لكم فكانت النفوس اللي في داخلها في قصص ا ل س ي ر ة غير م ذ ك و ر ة لكن ا ل ق ر آ ن يكشف اللي في النفوس كتاب ا ل س ي ر ة ما ذكروا لنا ان في ناس كانوا كارهين وان في ناس كانوا ما يريدون الحرب بالعكس كان و ا كتاب ا ل س ي ر ة المؤمنين متحمسين المؤمنين لكن هذه نفوس البشر يكشفها الله سبحانه وتعالى فكان هناك من النفوس من يتمنى ا ل ق ا ف ل ة ولا يريد الجيش لكن الفرق و ي ن الفرق أ ن حتى الذين كانوا يتمنون ا ل ق ا ف ل ة ما عصوا الله ر س و ل ه ما تراجعوا لما ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة فحتى الذي كان يطمع ب ا ل ق ا ف ل ة مع ذلك استمر في القتال واطاع الله ر س و ل ه ولم يتردد ولذلك استحقوا ل ن ص ر الخوف امر طبيعي في النفس هذا امر طبيعي ا ل ل ه سبحانه وتعالى يقول انهم بشر ليسوا م ل ا ئ ك ة هؤلاء ليسوا صنف آ خ ر من البشر هم بشر يطمعون بالدنيا و ي ت أ ث ر و ن بها لكن الفرق أ ن ه م لا يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم إ ذ ا أ م ر ه م وعندها يستحقون النصر إ ن تنصروا الله ينصرك اطيعوا الله ولو كنتوا خائفين ولو كنتوا ضعاف لكن أ ط ي ع و ا الله الله سبحانه وتعالى ينصرك مشى النبي صلى الله عليه وسلم حتى خيم عند ا ل ع د و ة الدنيا ا ل ع د و ة الدنيا خيم خلفها النبي صلى الله عليه وسلم الكفار خيم خلف ا ل ع د و ة القصوى جيش الكفار خيم خلف ا ل ع د و ة القصوى كل هذا حول م ن ط ق ة بدر الدنيا في الشمال والقصوى في الجنوب فالمسلمين جيشهم في الشمال هناك جايين من ا ل م د ي ن ة والكفار جيشهم في الجنوب قادم من م ك ة ابو سفيان اخذ ا ل ق ا ف ل ة في طريق غير معروف ثم انحرف عن بدر والتف حول الجبال جبال الحجاز وسار ب ا ل ق ا ف ل ة ما بين الجبال والبحر الاحمر على الساحل وكانت ثلاث ثلاث فرق هذه هؤلاء مخيمون هنا و ه ؤ ل ا ء مخيمون و هنا ا ل ق ا ف ل ة تمر وما في فريق يعرف عن الاخر ماحد يدري عن الثاني اذ انتم ب ا ل ع د و ة الدنيا في الشمال وهم ب ا ل ع د و ة القصوى في الجنوب و الركب ا ل ق ا ف ل ة اسفل منكم و لو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد لو م ت و ع د ي ن ان تلتقوا بهذه ا ل ط ر ي ق ة في هذا الوقت في هذا المكان لاختلفتم لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي جمعهم بهذه الصور هذه م ع ر ك ة يرتبها الله سبحانه وتعالى ليس البشر الله سبحانه وتعالى هو المتولي امر هذه ا ل م ع ر ك ة ارسل النبي صلى الله عليه وسلم من يستكشف وجدوا غلامين لقريش جايين ي أ خ ذ و ن الماء من بدر فاسروهما وجابوهم الى معسكر المؤمنين في ا ل ع د و ة الدنيا ب د أ التحقيق معهم النبي صلى الله عليه وسلم و ا ق ف يصلي ا ل ص ح ا ب ة بداوا يحققوا معهم من أ ن ت م ا فلان وفلان من اين انتما قالوا من م ك ة من, من معكم قالوا جيش م ك ة فاخذوا يضربونهم لا انتم من ق ا ف ل ة ابي سفيان قالوا ل ل ه نحن ا من جيش قريش لا انتم من ق ا ف ل ة ابو سفيان ويظلوا يضربونهم لما قالوا طيب احنا من ق ا ف ل ة ابو سفيان فتركوهم النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من ص ل ا ة قال سبحان الله اذا صدقوكم ضربتوهم واذا كذبوا تركتوهم كل هذا لان النفوس ما تريد ا ل م ع ر ك ة يريدون يقولون لهم لا ل ابو س يريدون ا ل ق ا ف ل ة لا يريدون ا ل م ع ر ك ة فهذا مما كشف ايضا هذه ا ل م س أ ل ة في النفوس ابو سفيان س ط ا ع ان يفر ب ا ل ق ا ف ل ة نجت ا ل ق ا ف ل ة فرت هنا لما انتهى امر ا ل ق ا ف ل ة و س ت ط ا ع ت ان تسلك الطريق و صارت خلف جيش الكفار الان س ت ط ا ع ت ان تتجه نحو م ك ة ا لان المسلمين ما يريحبوهم لان جيش الكفار امامهم فارسل ابو سفيان من يخبر جيش م ك ة انه نجاه قالهم خلاص انتهت المساله فوصل الخبر الى جيش الكفار و هم ب ا ل ع د و ة القصوى فهنا ج م ا ع ة من بني من م ك ة ب د أ و ا يتراجعون بنو ز ه ر ة قالوا نحن ا جايين ننقذ قافلتنا واموالنا تم م ن ق ا ذ ه ا فعزموا على الرجوع فرجع بنو ز ه ر ة لم يحضر المعركه منهم احد بنو هاشم الكفار كانوا جايين ل أ ج ل اموالهم الان انتهت ق ض ي ة الاموال فاذا سيقاتلون سيقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو من بني هاشم وما كان لهم ر غ ب ة في ذلك فرجع بني هاشم ما عدا رجال قلائل منهم من الذين لم يرجعوا حتى لا يعير انه ترك قريش من الذين لم يرجعوا العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم و ب د أ الحديث بالرجوع بين الكفار ع ت ب ا بن ر ب ي ع ة جاءه حكيم ا بن حزام قال يا عتبه على من ي ق ا ت ر الناس نحن جايين عشان ق ا ف ل ت ن ا الان ا ل ق ا ف ل ة نجت والله لان قاتلناهم م ا نقتل نقتل ابناء عمنا واخواننا و ا ب ا ء ن ا و ا ب ن ا ئ ن ا فاذا قتلناهم ماذا سيحدث عندنا نرجع الى م ك ة كل واحد ينظر الى قاتل ابيه او قاتل اخيه او قاتل ابن عمه فنكره بعض ف ع م ل معروف في الناس ونادي ب ا ل ع و د ة خلاص نجت ا ل ق ا ف ل ة فقال عتبه نعم انا انادي ب ا ل ع و د ة فوقف ع ت ب ة ينادي يا ناس جئنا لاجل انقاذ اموالنا ل ا ن انقذنا اموالنا فعزمنا على الرجوع ف ب د أ الناس يستعدون ل ل ع و د ة ك أ ن ا ل م ع ر ك ة الان ر ا س ستنتهي ابو جهل ابو جهل ما يريد هذا يريد ا ل م ع ر ك ة تستمر فقال انتفخ سحره والله ما نعود الان هي م ع ر ك ة ز ع ا م ة من يتزعم م ك ة م ك ة ليس لها زعيم بارز هذا يريد ان يكون زعيم هذا يريد ان يكون زعيم والان ف ر ص ة ابو جهل ان يكون زعيم فلما راها التردد وجد انها فرصته فعندها راح نادى عامر الحضرمي عامر الحضرمي هو الذي قتل ابنه في رجب قبل قبل ا ل م ع ر ك ة هذه الذي قتله قتلته س ر ي ة عبد الله بن جحش اول قتيل في الاسلام فقال له يا عامر قد تنادل على الناس ب ا ل ع و د ة ويتركون ثار ابنك عامر تضايق فراح جلس وسط الجيش ب د أ ياخذ التراب ي ص ب ه على ر أ س ه و عمره ا تتركون ثار ابني والله لو كان واحد من ابنائكم ما تركتوه ب د أ يحمسون فما زال بهم حتى عادوا فهذا سر عودتهم رغم نجاه ا ل ق ا ف ل ة هذا الذي يرجعون فعندها استعد الناس ل ل م ع ر ط ب ع ا حتى الان م ا يعرفون اين المسلمين والمسلمين م ا يعرفون اين الكفار فالنبي صلى الله عليه وسلم لان كل ه م قريبين من بعض لكن م ا يعرفون فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع ابي بكر يستكشف فوصل وجد عند بدر رجل عجوز قال عندك اخبار قال من انتما قال ان اخبرتنا اخبرناك خبرنا ونخبرك احنا من اين فقال له اخبرت ان قريشا قد خرجت في يوم كذا وكذا وكانت في موضع كذا يوم كذا وكذا فان كان الذي اخبرني قد صدق فيكونون في مكان كذا خلف هذه ا ل خلف هذا التل عن ا ل ع ق ب ة القصوى و ان محمدا كان في موطني كذا و ان كان الذي اخبرني قد صدق فيكون خلف العدوه الدنيا قال و قافله ابي سفيان قال لا اعلم عنها ش ي ء ما ادري اختفت و هذا من دهاء ا ب و سفيان ما احد يعرف عنها شيء مع انها كانت خلف الجبل في ذلك الوقت لكن ما احد يعرف عنها شيء فالرجل قال من اين انتما فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن من ماء قال اي ماء ماء الرجيع ماء كذا ماء الناس العرب يسمون بالمياه فالنبي صلى الله عليه وسلم يقصد مخلوقين من ماء وهذا فيه ت و ر ي ة تجوز في مثل هذه الاحوال في المعارك حتى ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه ورى اوهمه بشيء اخر فما اعطاه شيء النبي صلى الله عليه وسلم عرف ان الكفار قريبين فهنا فورا استعد واقترب نحو بدر تقدم النبي صلى الله عليه وسلم كما نرى نحو بدر وخيم بعدما انتهى من العدوى الدنيا خيم فورا فجاءه الحباب بن المنذر قال يا رسول الله اهذا منزل انزلك الله اياه ام هو الحرب و ا ل م ك ي د ة و ا ل ر أ ي قال بل هو ا ل ر أ ي و الحرب و ا ل م ك ي د ة قال ليس هذا المنزل قال لما قال يا رسول الله ننزل على احسن ماء على ادنى ماء ن أ خ ذ احسن بئر و نخيم عنده و نغمر جميع المياه الاخرى كل الابار اللي في ا ل م ن ط ق ة ندفنها فنشرب و لا يشربون قال صدقت ف أ م ر النبي صلى الله عليه وسلم فتحرك الجيش وفعلا خيموا عند ماء بدر و ب د أ و ا يدفنون كل المياه اللي في ا ل م ن ط ق ة ما بقى ماء إ ل ا في هذا البئر ثم إ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ م ر أ ن يعمل قرب البئر حوض ل أ ن صعد أ ث ن ا ء ا ل م ع ر ك ة يسحبون الماء فعمل حوض قرب البئر و ب د أ و ا يسحبون و ي م ل ؤ و ن البئر في ا ل ل ي ل ة التي سبقت هذا التحرك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو و أ ص ح ا ب ه نائمين ما كان عندهم ماء الماء في بدر كان يذهبون ي أ خ ذ و ن الماء من بدر و يرجعون فما ف ك نائمين يرتاحون قبل ا ل م ع ر ك ة هنا الله سبحانه وتعالى عمل لهم بعض ا ل أ ش ي ا ء تخفف عنهم من هذه ا ل أ م و ر أ ن ه أ ن ز ل عليهم المطر حتى ما يتعبون يذهبون إ ل ى هناك أ ن ز ل عليهم المطر اذ يغشيكم النعاس امنه منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم, قلوبكم ويثبت به الاقدام لهذا نزل المطر كانوا محتاجين ماء فنزل المطر إ ل ي ه م يكفيهم و لا يؤذيهم و ا ل م ن ط ق ة التي كانوا فيها إ ذ ا نزل عليها المطر نزل مطر خفيف فجعل ا ل أ ر ض م س ت و ي ة يسهل المشي عليها فثبتت ا ل أ ق د ا م على قريش نزل المطر شديد فصارت ا ل أ ر ض ط ي ن ي ة فصاروا لما, يأتون لما يتحركوا أ و ن لما ي ت نحو أ ر ض ا ل م ع ر ك ة صاروا يسيرون في الطين فوصلوا منهكين وصلوا ب م ش ق ة فهذا كان من أ م ر الله من صنع الله لهم في ا ل م ع ر ك ة وغشاهم النعاس يريد الله سبحانه وتعالى يريحهم قبل ا ل م ع ر ك ة يقول احد ا ل ص ح ا ب ة كنت احرس ل ي ل ة بدر ع ن ا الحارس يقول وبيدي السيف فسقط السيف من يدي سبع مرات من النوم يقول انا و اقف احرس انعس انام يسقط السيف ويتكرر هذا سبع مرات كلهم ناموا حتى الحرس ف الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا في القران آ ن ل ل ك يغشيكم ر ي م إذ ا ع الكريم س أمنة ع ل ي م من السماء ماء ي ط ه ك م به و ذ ه ب ع ن ك رجز الشيطان وليربط الشيطان على ل و ب ق كلها م ويثبت به ا أ ق د ا ر ك ل تهيئات ر ب ا ن ي ة للمسلمين حتى ينتصروا في هذه ا ل م ع ر ك ة وصل النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل ونزل واستقر جاءه سعد فقال يا رسول الله سعد بن معاذ قال يا رسول الله قد حضر من الامر ما ترى ي ع نحن ي ن ا ل آ ن سنواجه م ع ر ك ة و إ ن إ خ و ا ن ن ا في ا ل م د ي ن ة ليسوا يعني ما تخلفوا ر غ ب ة عنك كانوا يظنون أ ن ك ذاهب ل ق ا ف ل ة ما يدرون أ ن ك جاي ل م ع ر ك ة والله لو علموا انك تلقى قتالا ما تخلفوا ف إ ن شئت جعنا لك عريشا خلف الجيش تكون فيه ونجهز لك الركائب نجهز لك الابل فان انتصرنا فذلك ما يسرنا وان كان غير ذلك ركبت الابل ورجعت فتحصنت ا ل م د ي ن ة فما ينتهي امر الاسلام ما م ح ن ا مستعدين ل م ع ر ك ة اصلا فقال له نعم ا ل ر أ ي فقام الانصار وبنو العريش خلف الجيش بنو العريش للنبي صلى الله عليه وسلم فكان النبي صلى الله عليه وسلم في الجيش في العريش خلف الجيش وقسم ا ل ا ل و ي الالوية بين المسلمين فكان اللواء لعلي بن ابي طالب وكان لواء لمصعب ا بن عمير وزع ا ل ا ل و ي ة بين المهاجرين وبين الانصار واستعد المسلمون ل ل م ع ر ك ة جاءت م ك ة جاء جيش قريش شافوا ولا ما في مياه وجيش المسلمين مستعد فخيموا في المكان مكان بدر ما بين العدوى الدنيا والعدوى القصوى وصق الجيش و ب د أ الجيشان يستعدوا يستعدون ل ل م ع ر ك ة النبي صلى الله عليه وسلم لما ر أ ى الامر ح د حضر بهذه ا ل ص و ر ة ب د أ يرفع يده بالدعاء في العريش يصلي في العريش وما كان معه في العريش الا ابو بكر الصديق رضي الله عنه فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وقلبه تواضعا لله عز وجل و ب د أ يدعو اللهم انتهلك هذه ا ل ع ص ا ب ة فلن تعبد في الارض اذا هزم هذا الجيش انتهت ش و ك ة الاسلام لن تعبد في الارض واخذ يدعو ويدعو ويجتهد في الدعاء ويلح في الدعاء ليس كاي دعاء سبق حتى من ك ث ر ة دعائه اشفق عليه ابو بكر الصديق فقال يا رسول الله ب ع ظ د ع ا ئ ك يعني قلل من د ع ا ئ ك فوالله لا يخزيك الله ا لن ل ل ه يخزيك انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ي ت أ ك د من اصطفاف الجيش ب د أ يصف الجيش ا ل ع ا ل م م ع ر ك ة جاهزه ل ل ب د ا ي ة فامر النبي صلى الله عليه وسلم الجيش ان يصفوا صفا واحدا ما قسمهم ك ع ا د ة الجيوش م ق د م ة و م ؤ خ ر ة لم يخمس الجيش كما يقولون وانما جعلهم صفا واحدا اصطفت الجيش حدثت حادثه ص غ ي ر ة واحد من ا ل ص ح ا ب ة كان سمينا و ذو كرش فكان متقدم ايضا على الجيش فكان واضح انه الصف ما هو مستوي ا هو م بسبب هذا الرجل فجاء النبي صلى الله عليه و سلم و اخذه في بطنه بعصاه قال ارجع و ا ص ط ف فهذا الرجل قال ك ل م ة غ ر ي ب ة قال يا رسول الله قد اذيتني واريد القصاص المتني ضربتني بالعصا والمتني اريد ان اضربك بالعصا مثلما ضربتني ا ل ص ح ا ب ة ط ض ا ي ق و ا قالوا يا رجل هذا رسول الله قال هذا حقي المني اريد القصاص فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه واعطاه العصا فقام الرجل وقفز وقبل بطن النبي صلى الله عليه وسلم, النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حملك على هذا ايش كاد تعمل قال يا رسول الله قد حضر من الامر ما تراه يعني الان يمكن اموت فاحببت اذا كنت اموت ان يخذون اخر عهدي ان يمس جسمي جسمك من حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم شوف حرصهم على النبي صلى الله عليه وسلم فاصطفت الجيش النبي صلى الله عليه وسلم جهزهم جهز قادتهم والان ب د أ ت ا ل م ب ا ر ز ة ب د أ ت ا ل م ب ا ر ز ة ارسلت اول من خرج هو الاسود ابن عبد الاسد المخزومي اول من خرج واقسم قال والله ما ارجع حتى اشرب من الحوض فبدا يتقدم نحو جيش المسلمين وحده فخرج له ح م ز ة عم النبي صلى الله عليه وسلم ف ب د أ الضرب بينهما فضربه ح م ز ة فطن رجله قص رجله فاذا هي تشخب دما فسقط الرجل و ب د أ يزحف حتى وصل الى الحوض فشرب من الحوض يريد ان يبر بقسمه فضربه ح م ز ة عند الحوض فقتله فكان اول قتيل في يوم بدر الاسود ابن عبد الاسد ثم خرج ع ت ب ة ا بن ر ب ي ع ة و معه ابنه الوليد ا بن ع ت ب ة و معه اخوه ش ي ب ة ا بن ر ب ي ع ة ث ل ا ث ة من س ا د ة م ك ة خرجوا وسط الجيشين فقالوا من يبارز و كان هذا من ع ا د ة العرب ان قبل ما ت ب د أ المعارك يخرج الفرسان كل واحد يظهر بطولته من يبارز فورا خرج لهم ث ل ا ث ة من الانصار معاذ ا بن عفراء و عوف ا بن عفراء و عبد الله ا بن ابي ر و ا ح ة ث ل ا ث ة من الانصار فهنا لما خرجوا وقفوا امامهم كان الناس يلبسون الحديد كانوا يغطون جسمهم بالحديد اثناء المعارك فناداهم المشركون قالوا من انتم فانتسبوا قالوا كل واحد سمى نفسه قالوا نعم القوم اشراف من ا ل م د ي ن ة لكننا نريد اناسا من قومنا يا محمد اخرج لنا اكفاءنا من قومنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا ع ب ي د ة قم يا ح م ز ة قم يا علي ع ب ي د ة ا بن الحارث ا بن عبد المطلب ا بن عم النبي صلى الله عليه وسلم ح م ز ة ا بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه و سلم علي ا بن ابي طالب ا بن عم النبي صلى الله عليه و سلم فاخرج لهم اقاربه يضحي اول ما يضحي باقاربه فخرجوا فناداهم ناداهم ع ت ب ة قال من انتم فانتسبوا قالوا نعم انتم لنا اكفاء و ب د أ ت ا ل م ب ا ر ز ة ب د أ ت ا ل م ب ا ر ز ة اول من خرج كان ع ب ي د ة التقى مع ع ت ب ة و ح م ز ة مع ش ي ب ة و علي مع الوليد اما علي فكان اول م ن قتل صاحبه رضي الله عنه ففي بضربات ما ما طول معه قتله و كذلك ح م ز ة رضي الله عنه ما طال معه الامر و قتل صاحبه و اما ع ت ب ة و ع ب ي د ة فاختلفا ضربتين كل واحد ضرب الثاني فسقط الاثنين و كلاهما فيه روح ل ث ن ي ن م ا ماتوا ففورا انطلق علي و ح م ز ة ف ق ت ل ع ت ب ة و حملا ع ب ي د ة بن الحارث الى الجيش مجروح ثم انه مات بعد ذلك فكان هؤلاء اول ق ت ل ى في ا ل م ع ر ك ة اختفت قريش ما تريد م ب ا ر ز ة اكثر من هذا ث ل ا ث ة من سادتهم يذهبون د ف ع ة و ا ح د ة كانت م س أ ل ة ش د ي د ة جدا فارادوا الهجوم الان ف ب د أ ت قريش تستعد ل ل ه ج و م النبي صلى الله عليه وسلم لما راهم يستعدون للهجوم امر بامر عجيب نادى في الناس قال اجثوا على الركب انزلوا على ركبكم فنزل الجيش كله على الركب ر اول م ر ة يشوفون قتال بهذه ا ل ط ر ي ق ة ع ا د ة العرب في القتال كر وفر يهجم ويرجع ي يهجم ويرجع. هذا ج ويرجع. م ه الذي يعرفه العرب ما يعرفهم غ ي ر ه الان يصف لهم الجيش بهذه ا ل ط ر ي ق ة ثم يجلسهم على الارض يقاتلون وهم جالسين ايش هذا وهذه ع ب ق ر ي ة النبي صلى الله عليه وسلم في القتال وقال احموا انفسكم بالدروع حطوا دروع فوقكم طبعا ما كان عندهم دروع ك ا ف ي ة ما كانوا مستعدين ل م ع ر ك ة فكل واحد يحمي نفسه ويحمي اللي معاه قال خلوهم خلوهم يهجموا اذا ضربوا بالنبال فادفعوا عن انفسكم بالدروع فاذا اقتربوا فهجموا عليهم ه ج م ة رجل واحد العرب ما تعرف هذا النوع من القتال اصلا فقريش مستغربين ايش? كيف يقاتلوا ل م ا قاعد على الارض ثم ان ل ابا ج ه ل امر بالهجوم ب د أ الهجوم طبعا يتقدمون قليلا بالزحف ليس ليس هجوم سريع هجم هجوم بالزحف ثم امر بالنبال ان ترمى امر بالنبال ان ترمى ف ب د أ ت النبال ت أ ت ي على المسلمين من كل مكان والمسلمين يدفعون فاصاب سهم عبد لعمر بن الخطاب فقتل فكان اول من قتل في بدر رضي الله عنه واصاب سهم اخر سهم غريب لا يعرفه و من ارسله اصاب حارثه بن سراقه رضي الله عنه فقتله فكان اول من استشهد ايضا هؤلاء الاثنين ا م ح ا ر ث ة بعد ا ل م ع ر ك ة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم تبكي وتقول يا رسول الله اخبرني عن ح ا ر ث ة حارثة قبل ما ي ب د أ ا ل م ع ر ك ة قتل وقتل ب س ه م غريب لا يعرف من رماه فكانت م ت ض ا ي ق ة يعني ما شارك في القتال فهل هذه تعتبر ش ه ا د ة ولا ما تعتبر ش ه ا د ة م ت ر د د ة خ ا ي ف ة فقالت يا رسول الله اخبرني عن ح ا ر ث ة فان كان في ا ل ج ن ة صبرت وان كان في غيرها ولم تحب ان تقول النار وان كان في غيرها ليرين الله عز وجل ما اصنع يعني من البكاء واللطم و ا ل ن ي ا ح ة ولم تكن حرمت حتى ذلك الوقت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ق و ل ة ع ظ ي م ة قال ويحك يا ا م ح ا ر ث ة اهبلت ي انها ليست ج ن ة بل هي جنان ثمان وان ابنك قد اصاب منها الفردوس الاعلى هذا مكان الشهيد ففرحت ام ح ا ر ث ة وذهبت وجهها منطلق مسرور من الفرح مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ الهجوم النبي صلى الله عليه وسلم امر لما اقترب الجيش امر بان ي ب د أ القتال فقام ا ل ص ح ا ب ة و ب د أ و ا القتال لما اقترب الجيش وتسلم الامر ق ا د ة ا ل م ع ر ك ة الان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ورجع الى العريش يصلي ويدعو ومعه ابو بكر الصديق الان ا ل م ع ر ك ة ب د أ ت الان الامر بيد ا ل ق ا د ة العسكريين اللي كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم ب د أ القتال وحدثت ع د ة احداث اثناء القتال النبي صلى الله عليه وسلم يحرض المؤمنين قبل ان يذهب قال والله ما يقتل منكم احد من المسلمين الا و ي د ك ل ج ن ة عرضها السماوات والارض هنا كان عمير بن حمام رضي الله عنه ي أ ك ل ت م ر ا ت قال يا رسول الله كيف قلت قال يا عمير والله ما يقتل منكم احد الا دخل ج ن ة عرضها السماوات والارض قال بخم بخم قال ما حملك على هذا يا بخ يعني بخ شيء جميل شيء طيب قال ما حملك على هذا قال ليس بيني وبين ا ل ج ن ة التي عرضها السماوات والارض الا ان يقتلني هؤلاء ما بيني وبين ا ل ج ن ة الا ان يقتلوني قال نعم فقاموا اكل التمرات باكل د التمرات بعدين طالع التمرات قال والله لان لا صبرت حتى اكل التمرات ل هي ح ي ا ة طويله رمى التمرات واقدم هجم فقاتل فقتل رضي الله عنه ف ك ا ن من اول الشهداء في يوم بدر ايضا انظر حرصهم على ا ل ج ن ة انظر تطلعهم تشوه حتى يصبر ي أ ك ل التمرات ما يريد لانها يعتبرها ح ي ا ة ط و ي ل ة تمنعه عن ا ل ج ن ة تاخر عن ا ل ج ن ة هذه التمرات هذه ح ي ا ة ط و ي ل ة فهكذا كان اندفاعهم طلبا ل ل ج ن ة وحرصهم على ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ودا يصلي ثم اصابه النعاس اثناء ا ل م ع ر ك ة فغفى ثم استيقظ وهو فرح مسرور فتعجب ابو بكر قال ما ذاك يا رسول الله قال ابشر يا ابا بكر ابشر يا ابا بكر هذا جبريل قد اقدم على خيل أ ب ل ق على ر أ س أ ل ف من ا ل م ل ا ئ ك ة م ر د ف ي ن جاءت ا ل م ل ا ئ ك ة لتشارك في هذه ا ل م ع ر ك ة لم تشارك ا ل م ل ا ئ ك ة في أ ي م ع ر ك ة بالقتال قبل م ع ر ك ة بدر ما حدث أ ن شاركت ا ل م ل ا ئ ك ة في أ ي م ع ر ك ة أ و ل م ع ر ك ة تقاتل فيها ا ل م ل ا ئ ك ة غ ز و ة بدر ل ع ظ م ة هذه ا ل م ع ر ك ة فالنبي صلى الله عليه وسلم سر س ر و ر عظيم ثم خرج من ا ل خ ي م ة واخذ حفن التراب ورماها على الكفار وقال شاهت الوجوه يقول بعض الكفار الذين اسلموا فيما بعد يقولون فوالله ما منا احد الا ويفرك عينيهم ن الغبار كلهم اصابته وما رميت اذ رميت عن هذه ا ل ر م ي ة ولكن الله رمى الله هو الذي كان يقاتل في هذه ا ل م ع ر ك ة البشر كانوا آ ل ه و س ي ل ة لكن هذه ا ل م ع ر ك ة يرتبها الله سبحانه وتعالى ويديرها ت ع ا ل ى و الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم اصدر امر عممه على, المقا... على المسلمين قال لا تقتلوا البختري ابن هشام او البختري ابن هشام او البختري اللي نقض ا ل ص ح ي ف ة تذكرون قصته هو الذي ب د أ ب ع م ل ي ة نقض ا ل ص ح ي ف ة فاكراما لموقفه ذات شوف الوفاء النبي صلى الله عليه وسلم امر قال لا احد يقتل ابو البختري ا بن هشام ولا تقتلوا بني هاشم فانما خرجوا مكرهين خروجهم ماهو ما هو جاد في القتال ما يريدون القتال ولا تقتلوا العباس ا بن عبد المطلب هنا ابو ح ذ ي ف ة ابن ع ت ب ة الذي قتل قبل قليل ابو ح ذ ي ف ة كان مع المسلمين مسلم وكان م ت أ ث ر لمقتل ابيه فقال ك ل م ة ق ا س ي ة طبعا ما قالها للنبي صلى الله عليه وسلم ل م الاوامر جاءه ا توزع فلما جاءت الاوامر اليه قال يقتل ع ت ب ة يقتل أحدنا, احدنا اباه ونترك العباس والله ل ئ ل ق ي ت العباس لاضربن وجهه بالسيف فنقل القر خ للنبي صلى الله عليه وسلم وكان و ا ق ف معه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فالتفت الى عمر قال يا عمر ايضرب وجه عم نبيك بالسيف فرفع عمر سيفه قال دعني يا رسول الله اقطع عنق ابي حذيفه فانه قد نافق فقال دعه يا عمر ابو حذيفه فيما بعد ا ع ت ب ر النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما ادري كيف قلتها ك ل م ة زلت من لسانه والله ما ادري كيف قلت ه ا يقول عن نفسه يقول فما زالت تلك ا ل ك ل م ة في نفسي يعني خائف منها و اقول والله ما يكفرها عني الا ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله و ظل خائف من هذه ا ل ك ل م ة الى يوم ا ل ي م ا م ة يوم القتال مع م س ي ل م ة فقتل في ا ل ي م ا م ة شهيدا رضي الله عنه لكن شوف خوفهم من م ع ص ي ة النبي صلى الله عليه و سلم لكنها زلت لسان ل ت أ ث ر بمقتل أ ب ي ه ب د أ القتال ب د أ القتال أ ب و البختري كان واقف مع واحد من أ ص ح ا ب ه فراهم م ج م و ع ة من ا ل أ ن ص ا ر من بينهم رجل اسمه المجدر فالمجدر قال يا أ ب و البختري اعتزل ف إ ن نبينا قد أ م ر ن ا أ ل ا نقتلك قال وصاحبي تقتلون صاحبي قال لم ينهنا عن صاحبك إ ن م ا نهنا عنك قال والله ما اترك صاحبي فالمجدر قال ليس لي بك ح ا ج ة أ ن ا ما أ ر ي د ك أ ر ي د صاحبك فهجم على صاحبه فقام ابو ا ل ب خ ت ر ي يريد ان يقاتل المجدر فالمجدر انصرف عنه ابتعد عنه فقام لحق المجدر المجدر يريد صاحبه وهذا يريده فما زال يلحق بالمجدر حتى اراد ان يضرب المجدر فالمجدر اضطر ان يدافع عن نفسه فقتل ابو ا ل ب خ ت ر ي ثم جاء ا ل ن ب ي عليه صلى الله ل و س م شوف حرصهم. ج ا ء يعتذر الى النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما قتلته الا لما كاد يقتلني لما شفت الريد يقتلني اضطريت ادافع عن نفسي فقتلته فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني رضى منه بذلك قام رجل من الكفار يلبس الحديد من اعلى جسمه الى أس اسفل جسمه لا يرى منه الا عيناه و ب د أ يقاتل يجرح في المسلمين يمين ويسار يضربونه ويصيبونه بالرماح ي ي ص بالنبال و ن ب ي ي ص بالسيوف و ن ب يصيبونه لكن لابس ح د ي د صلب فما يفعل و فيه شيء ما هم قادرين يعملون فيه شيء واكثر الجرح في المسلمين فواحد من ا ل ص ح ا ب ة ذهب ل ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اذانا ابن ذات الكرش اسمه فالنبي صلى الله عليه وسلم نادى ز ب ي ر ابن العوام وكان من اشد المقاتلين لنا هذا. شوف لنا حلوية. كل المسلمين يقاتلون يصيبون ق ا ت ل و ن ي ما في شيء ما هو قادرين يفعلون ا ف شيء يعني ما هي ق ض ي ة انك تصيبه ا ل ا ص ا ب ة يصيبون لكن ما يقتلون مدجج بالحديد يقول فذهبت اليه سويت يقول فالتفت ادور حواليه أدور حوالي اريد د و ح و ا ل ه ر ي اشوف فتحه بالحديد اشوف مكان يبين منا جسمه لم ارى الا عيناه بس يقول ما يبين منا ا ل عيونه ذ ا ش م ن ت ق ت ل يقول فضل الله تدور عليه وهو يقاتل يضرب في المسلمين يمين ويسار ما احد قادر يعمل فيه شيء يقول ثم يقول لما استقبلته صرت امامه يقول ه ز س ت ا ل ر م ح ثم ضربت ا ل ر م ح ب ض ر ب ة في منتهى ا ل د ق ة فيقول فدخلت في عينه فخرجت من ر أ س ه اي د ق ة اي تصويب هذا شيء عجيب فانظر قدرتهم ا ل ق ت ا ل ي ة رضي الله عنه فقتل ذلك الرجل الكافر ونجا الله تعالى منه المؤمنين مع القتال اصيب من ا ل ص ح ا ب ة ق ت ا د ة رضي الله عنه اصيب في عينه ضربه جاءت في عينه شقت وجهه وسقطت عينه على خده وما زالت م ع ل ق ة بعينه و ب د أ الدم يصب منه فانسحب من المعركه ة ما شقاتك عين نازله طايحه على خده فجاءه بعض الانصار قالوا نقطع لك عينك فقال لا ت ر ك و ه ا حتى ارى النبي صلى الله عليه و سلم شوف النبي صلى الله عليه و سلم اشيع م ل فذهب الى النبي صلى الله عليه و سلم على هذا المنظر وهنا حدثت ا ل م ع ج ز ة ا ل ا ل ه ي ة على يد النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا ق ت ا د ة فجلس امام النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ ع ي ن ه ورجعها داخل ر أ س ه ومسح ع ي ن ه يقول ق ت ا د ة فوالله ما ادري ايتهما اصيبت رجعت يقول ما ادري اي و ح د ة هذه ولا هذه اللي اصيبت رجعت س ل ي م ة كما كانت ولا كان فيها جرح فهذا من معجزاته التي تبدت في ذلك اليوم صلى الله عليه و سلم اثنين من الانصار شباب معاذ و عوف ابناء عفراء و قيل معاذ و معول لكن الصحيح معاذ و عوف ابناء عفراء كانا شابين يقول عبد الرحمن بن عوف ك ا ن عن يميني و عن يساري اثناء ا ل م ع ر ك ة واحد عن يميني وواحد ع ن عن يساري واحد عمره خمسه عشر س ن ة والثاني عمره سته عشر س ن ة شباب لما طلب ا ل ع ت ب ة والوليد طلب و القتال ا هم الذين خرجوا متحمسين جدا يخرجون لساده قريش الان لما ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة يقول عبد الرحمن بن عوف التفت ووجدت شابين يقول فتمنيت لو كان حولي من هو اسن منهما ناس متعودين على القتال هذول هذين و ل ه ذ الشابين اول م ع ر ك ة يحضرانها في حياتهم صحيح متحمسين صحيح متدربين لكن ما عمرهم حضروا معارك يقول تمنيت لو كان جنبي اثنين متعودين على المعارك اسن منهما حتى قال واحد منهم جاني يهمس فيه اذني ما يريد صاحبه يسمع قال يا عماه اتعرف ابا جهل قلت نعم لم ت س أ ل عنه قال بلغني أ ن ه أ ك ث ر من كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم قال دلني عليه عرفني فيه قال لم قلت لم قال أ ر ي د أ ن أ ق ت ل ه شوف حماسه يريد يقتل ر أ س الجيش فتحجبت منه قلت ل ه إ ذ ا شفتها و ر ي ك ي يقول بعد شوي جاني ثاني ولا يقول لي نفس الكلام يقول فم... فارتحت اني بينهم يقول ايش ه ا ل ش ج ا ع ة اللي الواحد منهم يريد ان يقتل ر أ س الجيش يقول بعد قليل و إ ل ا بين ابو جهل واذا هو ك أ ن ه ش ج ر ة في غ ا ب ة من ك ث ر ة الناس اللي حواليه يحمونه لان ر أ س الجيش هو اهم واحد فالمشركين م ل ت ف ي ن حوالينا ما يتحرك مكان الا هما حوالينا يحمونه في كل مكان فقلت اتريان الرجل الاشيب في ذلك المكان ا ل ل ي حوله الناس قال نعم قال هذا ابو جهل يقول فما اكملت كلمتي ما خلصت الا وانطلق كالسهمين واحد في قس ب ق الثاني فاخترق جيوش جيش الكفر منطلقين من دفعين اخترقوا الجيش و ب د أ و ا يضربون يمين ويسار على الناس اللي حوالي ابو جهل حتى وصلوا الى ابو جهل فهذا ضربه وهذا ضربه وسقط ابو جهل هكذا ب م ف ا ج أ ة ع ج ي ب ة ف ا ج أ بها هذين الشابين جيش الكفر ما كان احد متوقع هذا الهجوم وفعلا سقط ابو جهل مازال فيه روح لكن يشخب دما الان هؤلاء الاثنين صاروا وسط الكفار فاما عوف فضرب فقتل ضربه ع ك ر م ة ابن ابي جهل كان جنب ابيه ثم التفوا على معاذ و ب د أ القتال معاذ بدا يتراجع فضربوه على يده فقطعوا يده لكن ظلت م ع ل ق ة بجسمه ظلت م ع ل ق ة بجلده يقول بجلده كتفي واخذ يجرها وراه وظل ينسحب حتى رجع الى المسلمين ثم انه استمر يقاتل حط عليها لفه و استمر يقاتل لكن يده ب د أ ت ت ز ع ج ه يجرها وراه فوضع عليها رجله فجره فقطع عيد نفسه شوف قدرتهم هذا شاب ست ة عشر س ن ة يفعل هذا ولف نفسه وظل يقاتل ومات فيما بعد رضي الله عنه لكن هذا من المواقف ا ل ع ج ي ب ة التي ظهرت في ا ل م ع ر ك ة لما قتل ابو جهل ب د أ الكفار يفرون بدا الانسحاب الهروب من كل مكان سقط ر أ س الكفر ف ب د أ الانسحاب ب د أ الهجوم من المسلمين ب د أ القتل والاسر في الكفار قتل سبعين واسر سبعون ايضا من المشاهد ا ل ع ج ي ب ة التي حدثت ا م ي ا بن خلف ومعاه ابنه ا واكفين لما انسحب الناس كان ثقيل ما يقدر يركب فعرف انه لو هرب سيقتل فاراد ان يستسلم لكن يريد ان يستسلم لواحد يحميه لانه خائف انه ي ج م عليه واحد و يقتله فمر عبد الرحمن بن عوف كان يجمع الغنائم فكان لقى م ج م و ع ة من الدروع فاخذها عبد الرحمن بن عوف شايلها حمل ثقيل يريد يحطها وراء الجيش ويرجع ياخذ مزيد من الغنائم لان الجيش فر. فمر من ضمن ما مر على اميه بن خلف واقف فناداه ا م ي ة فقال يا عبد و د وكان هذا اسمه في ا ل ج ا ه ل ي ة فما رد عليه وكان ايام م ك ة كان اذا ن ا د ى عبد و د ما يناديه يقول ل انا عبد الرحمن قل ل انا ما اعرف من الرحمن ما انا سميك عبد الرحمن انا اناديك عبد و د قلت ناديني عبد و د ما جاوبك ثم ا ل خ ي ر اتفق ا الرجلان ان يناديه عبد الاله ففي هذه ا ل ل ح ظ ة نادى قال يا عبد ا و د يقول فما جاوبته انا نفس ا ل ع ا د ة فقال يا عبد الاله ومازال معه السلاح او ميا مع السلاح مدجج قلت نعم قال هل لك في خير من ادرعك اعطيك شيء احسن من الدروع التي معك فقال عبد الرحمن بن عوف نعم قال انا وابني سرنا خذنا قال نعم لان فديه كبيره ة ا و ر ا ه ا احسن من الدروع يقول فرميت الدروع واخذتهم ماسك هذا عن يميني وهذا عن يساري ماسكهم فيديو ماشي فيهم بدون م ق ا و م ة يقول واحنا ماشيين في الطريق مرينا على بلال ا م ي ة ا بن خلف هو الذي كان يعذب بلال بلال يشوف اميه اسير فصرخ قال ر أ س الكفر ا م ي ا بن خلف ا لا نجوت ان نجى يا انا يا هو فعبد الرحمن بن عوف قال يا يا بلال هذا اسيري اسير عندي قال اسيرك ولا ماهو اسيرك والله ما ينجو لا نجوت ان ن ج ا قال اترك عنك ذلك هذا اسيري شاف بلال عبد الرحمن بن عوف مصمم راح شاف مجموعه من الانصار متجمعين ناداهم قال لهم تريدون تقتل الذي كان يعذبني في ا ل ج ا ه ل ي ة قالوا ايه و ي ن ك قال تعالى قاعد فقاموا يركضون وراه قام عبد الرحمن بن عوف ي ج ر ه م اجروا حنا نوصل للرسوات يركض. سلم يحمينا. يبه يجره. بعدين شاف ان سيد و ك فوقف فالتفوا حوله فصرخ فيهم عبد الرحمن بن عوف قال هذا اسيري ف ع ب ل ا ل ه يحرضهم هذا فعل بي كذا ف ع ل بي كذا وفعل بي ك ا ف ص ح ا ب ة ب ل ح م س ي ن سالوا ما فيه هذا ما يؤسر هذا يقتل فشافهم عبد الرحمن بن عوف مصممين قال يا ا م ي ة ابرك فجلس على الارض قال انبطح نام فنام فقام عبد الرحمن ا بن عوف ونام فوقه رد يحميه. قال ل هذا م ه اسيري ما حد ياخذ ه فهنا بلال قال اقتلوه اقتلوه حتى تحت اقتلوه يقول فجاء وقال ا من خزون ا هذا يضرب سيف هذا يضرب من تحت, من تحت عبد الرحمن ا بن عوف فمن ش د ة حماسهم ا ص ا ب و ا رجل عبد الرحمن ا بن عوف فقتلوا اميه بهذه ا ل ط ر ي ق ة قاتله الله هكذا قتلوا اميه تجمعت عليه السيوف من كل مكان دعم عبد الرحمن ا ل م عوف ر ط ا ل غفر الله لبلال راحت ع ل ي الادر وراح عليه الاسير فجعلي لادرعي واسيري فكانت هذه ن ه ا ي ة هذا ا ل ط ا غ ي ة اميه بن خلف ا ل م ل ا ئ ك ة قاتلت في هذه ا ل م ع ر ك ة شاركت في القتال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ل ل ص ح ا ب ة بعد ا ل م ع ر ك ة يقول و تريدون ن ي ق لهم تريدون ان تعرفوا قتلاكم من قتلى ا ل م ل ا ئ ك ة انظروا الى اثار الحروق في الرقاب وعلى الاصابع من كانت عليه اثار حروق حرق فهذا قتيل ا ل م ل ا ئ ك ة فهي تقاتل بسيوف من نار ويقول فعلا ف نظرنا فوجدنا بعضهم مضروبين بهذه ا ل ط ر ي ق ة يقول واحد من ا ل ص ح ا ب ة يقول رفعت السيف لاقطع ر أ س احد الكفار فطار ر أ س ه طار ر أ س ه قبل ان اصل اليه ي قبل و ل ق ما اصل الله ولا ر أ س طائر يقول فعرفت انه ما هو م ما هو ما هو انا هو اللي قتلته و احمد الصحابه يقول النبي صلى ع ل يقول ه وسلم ي يا رسول الله سمعت رجلا سمعت صوتا ينادي في ا ل م ع ر ك ة يقول اقبل حيزوم قال ذاك ملك ينادي صاحبه شاركت ا ل م ل ا ئ ك ة في القتال الفعلي و لم تشارك ا ل م ل ا ئ ك ة في اي قتال لا في لا قبل بدر ولا بعد بدر بالقتال الفعلي الا في بدر يوم حنين حضرت ا ل م ع ر ك ة و لم تقاتل وما جعله الله الا بشرا وما النصر الا من عند الله النصر ليس من ا ل م ل ا ئ ك ة هو من عند الله عز وجل لكن تطمين وتبشير للمؤمنين ب م ش ا ر ك ة ا ل م ل ا ئ ك ة معهم في القتال من جيش معه ا ل م ل ا ئ ك ة كيف يهزم واحد من الاعراب اسمه قباس بن اشم قباس بن اشم يحدث نفسه كان جالس لما لما ب د أ ت ا ل م ع ر ك ة كان هو اعرابي قريب من ا ل م ع ر ك ة ش ا ف ا ن فيه قتال فجلس على تل يتفرج قاعد يطالع ا ل م ع ر ك ة غ ز و ة بدر ايها الاخوة تعرفون كم استمرت ساعتين فقط كل ه ا الغزوة ك ل ه العظمه ذ ه ساعتين ما هو ايام ولا اسابيع ساعتين فقط فقبات ابن ع ش م قاعد متوقع م ع ر ك ة ط و ي ل ة وبعدين متوقع جيش المسلمين ي ن ه ز م لان جيش قليل هؤلاء الف هؤلاء ثلاثمية. فجالس ينتظر ه ز ي م ة المسلمين ساعتين ولا ا ل ج م ا ع ة ف ا ر ي ن فيكلم نفسه يتحدث مع نفسه قال والله ما ر أ ي ت ك اليوم عجب فروا منه كالنساء ساعتين هربوا هو اقصر م ع ر ك ة في التاريخ هذه. ق ب ا ا بن اشم ما اسلم الا بعد الخندق او بعد الحديبيه المهم جاء فاسلم قبل ان يسلم ج ا ي ب يستكشف احوال المسلمين ب يشوف شو ا ل ق ص ة و ش و الوضع وكذا فجالس شافه النبي صلى الله عليه وسلم قال ق ب ا ث قال نعم قال الست انت الذي حضرت بدر ما انت اللي حضرتك ن ت تتفرج يوم بدر قال نعم قال كيف قلت يوم بدر قال ايش قصدك قال الم تقل يوم بدر والله ما ر أ ي ت كاليوم عجبا فروا منه كالنساء فقال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله والله ما حددت بها احد من ذ ا ك الوقت ما قلت ل احد عن اللي ق ل ت في ن ف س ي هذي سنين مرت وانت تعرف قلت في ن ف س ي قبل هم سنوات ما يفعل هذا الا نبي فامن واسلم من الذين اسروا اسر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه العباس اسره عبد الله بن مسعود العباس رجل ضخم طويل عريض عبدالله عبد ع ابن م س ونحيف د صغير و ونستفرج ا ل ا ت مسك ا ادم ه ن و ر ا ه ويدفع ع م ا هذا تخيلوا ح د د ضخم ي ه ذ و ا ح د نحيف يدزل هل ن ا س م س ت غ ر ب ي ن و هذا شخص مستسلم و م ت ا ل م م ت ا ل م ن ومشي م ت ا ل م حتى و د ا ه عند ا ل ا س ر ة فالناس ت جمعوا على ع ب د ا ل ل ه ابن م س ع و د و ا ل رسول الله كانوا ل ل يابن ا ماعود كيف اسرتك ش فقال د ر ت عليه? ق والله مسكت يدك وسلم فساله العباس قال يا عباس كيف استسلمت لهذا له النحيف قال والله ما امسك يدي الا خشيت ان يعصرها قال يا ابن مسعود يعني لا تحس غ ت ت ر ا بنفسك قوي انما اعانك عليه ملك الملك هو ا ل ل ي أ س ر ى لك مو أ ن ت ا ل ل ي أ س ر ت ه فشاركو شاركو حتى في أ س ر ا ل أ س ر ة عليهم السلام انتهت ا ل م ع ر ك ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة العجيب ة بهذه ا ل س ر ع ة ما في لا ك ث ر ة قتال ولا شيء ل حظات هجوم ب ط ل أ ب جاهز انتهت ا ل م ع ر ك ة فالنبي صلى الله عليه و سلم بعد ا ل م ع ر ك ة أ م ر أ ن يؤخذ القتلى ي ج ر القتلى إ ل ى ق ل ي ل كان جاف قرب معسكر الكفر فامر ان يصحب القتلى ويرمون في القليب فاخذوا يرمونهم واحد واحد ابو جهل الوليد ع ت ب ة ش ي ب ة كبار الكفر كلهم بداوا يرمون في القليب ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم التفت الى ا ل ا س ر ة فوجد فيهم اثنين من بين ا ل ا س ر ة السبعين وجد اثنين من اكبر اعداء النبي صلى الله عليه و سلم اما الاول ف ا ل ن ر ا بن الحارث كان الذي يحدث الاساطير يجلس حتى يمنع الناس من الحديث سماعه و س ه م يجلس فيتكلم بالاساطير و يقول بما محمد خير مني هو يحدث باساطير وقالوا ا ا ن وحدث باساطير. اساطير الاولين كل ايات تذكر فيها الاساطير ترد على هذا الرجل النضر بن الحارث سبع مواضع في ا ل ق ر آ ن ترد على النضر بن الحارث الان اسر فالنبي صلى الله عليه وسلم ج ت م ع ي ن قال هذا فعل كذا وكذا وكذا فقم يا علي اقتله فقتل النضر بن الحارث ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم الى ر أ س الكفر الاخر ع ق ب ة ا بن ابي معيط ر أ س من رؤوس الكفر ق اتدرون ل و ا ما فعل هذا هذا ر أ س الكفر تدرون ما فعل ب د أ يذكر لهم ما فعل عقبه في النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا يوما وضع على ر أ س ي وانا اصلي عند ا ل ك ع ب ة سلا جذور امعاء بعير ضماها على ر أ س ي وانا اصلي عند ا ل ك ع ب ة وجاءني يوما وانا اصلي عند ا ل ك ع ب ة فوضع رجله على رقبتي ع ق ب ة بن ابي معاير وضع رجل على ر ق ب ة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فما زال ي ف ر ق رقبتي حتى ر أ ي ت الموت كاد يقتلني عند ا ل ك ع ب ة هنا قام عاصم ا ل م ثابت رضي الله عنه فقتل ع ق ب ة وجراهم الى القليب حتى كان ي ص ر خ يقول لم اقتل بين الناس اقتل بين الاسرى الا تختاروني قال انت الذي فعلت وفعلت فقتل الرجلين ورميا ه في القليب جاءوا يجروا ابي بن خلف سبحان الله من اول ما قتل بهذه ا ل ط ر ي ق ة موزق من كل مكان ب د أ ينتن و ا ن ت ف خ ينتن و ا ن ت ف خ جاءوا يجرون بدا لحمه يتساقط فقال النبي صلى الله عليه وسلم ت ر ك و ه فاخذوا ا ل ح ج ا ر ة ورموها عليه في مكانه ما حفروا ل قبر دفنوه فوق الارض حطوه فوق الارض ودفنوه بهذه ا ل ط ر ي ق ة ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم توجهنا هو القليل و د أ يناديهم والناس تسمع قال يا ابا جهل بن هشام يا عتبه بن ر ب ي ع ة يا شيبه بن ر ب ي ع ة يا و ل ي د ا بن ع ت ب ة يا ابا البختري بن هشام يا عقبه بن ابي معايق يا ندره بن الحارث بدينا د ي ه م واحد واحد قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا فعمر بن الخطاب التفت إ ل ي ه قال يا رسول الله كيف تكلمهم وقد جيفوا قال يا عمر والله ما أ ن ت ب أ س م ع لي منهم يسمعوني أ ح س ن من بسر لكنهم لا ي ج ي ب و ن قضي على رؤوس الكفر د ف ع ة و ا ح د ة دفعة واحدة رؤوس الكفر دفعة واحدة هكذا انتشرت ا ل أ خ ب ا ر النبي صلى الله عليه وسلم أ ر س ل من يخبر في ا ل م د ي ن ة يخبرهم الخبر و قريش كان اول واحد وصل منهم بالخبر اسمه الحيثمان ا بن عبد الله ا ل خ ز ا ع ي وصل بالخبر الى م ك ة دخل م ك ة فالناس طبعا ما متوقعين انه و جيش قريش يهزم فقال ما الخبر فقال قتل ابو ابا الحكم و ابو الحكم قتل الولي الوليد بن ع ت ب ة قتل ع ت ب ة قتل ش ي ب ة قتل بلا اول واحد ي أ ت ي بالخبر خ ب ر ما هو معقول يعني معقول واحد اثنين من ا ل س ا د ة لكن كل الساده يذهبون ابو البختري وغيرهم ك ل ه هؤلاء ي ر و ح و ن د ف ع ة و ا ح د ة فصفوان بن ا م ي ة كان جالس و الحيث م ا ن يسمي الناس الميتين ل ي جالس عند ا ل ك ع ب ة فصفوان ما هو صدق ابوه قتل صفوان بن اميه بن خلف ابوه فقال ا س أ ل و ه عن عني ع ن هذا خرف الى ا ل د ر ج ة ه ذ ا ما هم ص د ق ي ت قال هذا خرف ا س أ ل و ه عني فقالوا ماذا على صفوان بن اميه قال صفوان بن اميه جالس عند الكعبه ايش السؤال السؤال الناس بين مشكك بين مصدق ومكذب ثم بدا أ ل ن الفارين س ا من ا ل م ع ر ك ة يصلون وانتشر الخبر في م ك ة خ ل ابو ص صدر صدر. سفيان هو الان سيد م ك ة هو اشرف واحد في م ك ة هو وابو لهب هم الذين الان برزوا في م ك ة الباقين كلهم شباب فابو سفيان تولى امر م ك ة فاصدر الاوامر قال لا احد يبكي ولا احد يفدي اسراخ لا يطمعون فينا تعرف البكاء يخفف على الانسان فهذا منعه من م البكاء فزاد همهم وزاد غمهم ابو لهب جالس في مجلس عند العباس في بيت العباس ا بن عبد المطلب العباس اسير الان يستكشف شوف امه الفضل عندها شيء عندها اخبار لانها من بني عبد المطلب وكان جالس ابو رافق فجلس واحد يحدث أبو, يحدث ابو لهب ويحدث ام الفضل بالاخبار ايش اللي صار قال فيخبرهم قال من الذي يعني اذاكم اكثر واحد قال اكثر من اذانا في ا ل م ع ر ك ة رجل عليه ر ي ش ة نعام على صدره ر ي ش ة نعام قال من هو قال س أ ل ن ا عنه من هذا ا ل ل يقول ي فعل بنا الافاعيل هو ا ل ل ي د و ق ن ا فاذا هو حمزه بن عبد المطلب و الذي فعل بهم الافاعيل ي و م البدعه قال كيف انهزمتم قال جاءنا جاء, جاء أنا رجال بثياب بيض فوالله ما يقف امام واحد ابو رافع مولى العباس كان مسلم يخفي اسلامه فقال تلك ا ل م ل ا ئ ك ة هو عبد وتحرك وبعد يسمع فتحمس فقال تلك ا ل م ل ا ئ ك ة ابو ل ه د راه قال ما قبحك الله انت بعد معاهم فقام يضربه فما زال يضربه حتى ادماه وام الفضل الجره ابعد عن ابو رافع وهذا ما هو راضي ابو ل ه د يضرب فيه فما زال يضربه وام الفضل الجره ما هي ق ا د ر ة حتى اخذت عمود فضربته على ر أ س ه فشقت ر أ س ابو ل ه د فرجع بيته مريض وسبحان الله زاد المرض ويصاب بداء في جسمه ومع الهم ا ل ل ي اصابه اصابه داء قالوا اصابته ذات الجنب داء معدي فابتعد عنه الناس حتى اولاده ما يدخلون عليه فمات قيل بعد يومين من بدر وقيل بعد اسبوع من بدر مات ابو لهب بهذه ا ل ص و ر ة وترك اولاده ماحد يقترب منه خ ا ي ف ي ن من العدوى حتى جيف وانتفخ وتاركينا داخل البيت ماحد يقرب منه فعندها الناس بداوا يكلمون اولاده قالوا ما معقول اتركون ت اباكم بهذه ا ل ط ر ي ق ة قالوا نخاف من العدوى قالوا ولو يعني لازم تدفنوا اباكم فقاموا يرشوا عليه الماء من بعيد ثم ب د و ا يرمون عليه ا ل ح ج ا ر ة حتى ق ط و ه ب ا ل ح ج ا ر ة في بيته وهكذا مات الخبيث ق ا ت ل ه الله من ا ل ا س ر ة سهيل بن عمرو سهيل بن عمرو كان خطيبا مفوها وكان من اشد الناس على المسلمين يخطب خطاب ضد المسلمين فعمر بن الخطاب لعب ا الى ا ل ا س ر ة فراح ي س ت ع د النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا سهيل بن ع م ر خطيب الكفار قال نعم قال دعني يا رسول الله أنزع اقتله قال اتركه يا عمر قال يا رسول الله ا ذ ا دعني انزع ثنيتيه اشيل اسنانه حتى يلتق ما ع ب يتكلم ما يخطب ضدك بعد اليوم قال دعه يا عمر فلعله يقف موقفا لا تذمه وفعلا هذا الرجل فيما بعد اسلم وحسن اسلامه ولما صار يوم ا ل ر د ة لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وكادت م ك ة ترتد الذي ثبته سؤال بن ع م ر ف س ب ح ا ن المغير الاحوال